وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة هُل بلا وربنا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 أَفَلَمْ يَرَوْا إِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْكِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ نَآيَةً لِكُلْ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُلَ مِنَّا فَضْل يا جبال أولبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِمْ مَوْتًا مَّا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَا فَلَمَّا خَرّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَّا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَدَائِنَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كلهم مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس غنه فتبعه إلا فرقا من المؤمنين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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم أمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا توقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا مَا هذا إلا رجل يريد أي يصدكم عما كان يعبر آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إلا سحر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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا حَدَثَ مِن قَبْلِكُمْ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ من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 يا ربي يقذف بالحق علَّامُ الغيوب قُلْ جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلْنَا فَإِنَّمَا أَضَلُّ عَلَى رَفْسِي وَإِنِّي هَتَّدَيتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعُ الْقَرِيبِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِمَّا كَانَ قَرِيبٍ